وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَةٍ الَّتِي تُؤْوِيهِ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 في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضاء كلا إنها لضاء نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن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 أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن مَّآءٍ يُمْنَىٰ فَلَنَأُقِسِمَ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ لَهُوَ عَلَ أَُّ بَدِّنلَ خَيرًَا مِنهُم وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِين فَذَرُم يَخُضُ وَيَعَابُ حتىَتُلَُ يَومَغُم الذي يعَدُ فَذَرُم يَخُضُ وَيعَبُ حتىَتُلَاقُ يَومَغُمُ الذي يوعدُون. يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون